يوم الاثنين من الأسبوع الأخير في هذا اليوم خرج سيدنا من بيت عنيا الواقع على سفح جبل الزيتون الشرقي قاصدنا الهيكل حيث كان يعلم نهارا وفي الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون حيث بيت عنيا وبينما هو ذاهب إلى الهيكل لعن شجرة التين غير المثمرة نعم يا سيد فأنا هو الشجر التي لم يكن بها ثمرة ترضيك أنت يا نفسي هي الشجرة التي ظهرت أمام الناس كقبور مبيضة من الخارج هل ادركت أن زينتك الخارجية ما هي إلا تلك الأوراق التي لعنها رب المجد بماذا تجيبين حين أذن؟ هل ستقولين أنه خريف العمر وعلي أن أبدأ توبة إنه ليس بخريف بل إنه وقت الحصاد فهل لك ثمر تقدميه لرب الحصاد قبل أن توضع الفأس على أصل الشجرة هلما يا نفسي انظري أبويك حينما خاط اوراق أوراقتين فلم يسترهما حيث لم يكن لهما ثمر لم يستر الورق عري آدم لأنه كان محتاجا لستر من نوع آخر هو ستر دماء الحبيب نعم يا سيد إني أعلم أن ضيقات كثيرة تنتظرني كي تعطل ثمري وتيبس اغصاني فأسألك إن رأيتني عودا يابسا رطبني بزيت نعمتك وثبتني فيك غصنا حيا أيها الكرم الحقيقي